والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسايرون في الخيرات وهم لها سابقون ولا مكلف نفسا إلا وسعها